صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعاً متصدعاً خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو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 المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخارق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين الله